والله لو يمحو الزمان فضائلا ويبيد من طيب الخصال شمائلا وتغيرت قيم الأنام إلى الردى وتبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الاصاله يرتدي ثوبا غريبا مش ما مائلا سأظل وحدي طول عمري ثابتا لا أرتضي للمكرمات بدائلا سأظل وحدي طول عمري ثابتا لا أرتضي للمكرمات بدائلا